يا مجري كواكبها يا مجري السفن في لجات له والي ضاقت بنا الأغوش واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبودي يا والي